يعني نبذه عن الامتحانات فأما الدرس فهو نكمل ونبدأ بداء العجب نكمل الدرس الماضي ثم نبدأ في درس التوبة ثم نذكر بعض الأمور المهمة بالنسبة للامتحان بالنسبة لداء العجب علم أن العجب مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وقال تعالى وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم وفي آخر الصفحة الحديث أو في ليس في آخرها قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والصخ والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن فأشد المهلكات العجب أي إعجاب المرء بنفسه وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في برديني وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقال ابن مسعود الهلاك في اثنين القنوط والعجب فالقانط يائس يشعر بالعجز ولا يجد في نفسه رجاء ولا يذكر الله والمعجب يستغني بنفسه عن الله واثق في نفسه مستغن عن الله تبارك وتعالى بما يرى في نفسه من الصفات مغرور فهذا فيه الهلاك أن ييأس حين يجد الأمور أشد منه ولا يتذكر ربه عز وجل أو يعتمد على نفسه ويعجب بها بيان خطر داء العجب اعلم أن خطر داء العجب عظيم أنا عايزك تنتبه إلى أمر وهو إعجاب المرء بنفسه ممكن يكون مثل اللي هو يعني يتبختر عجب جماله فدي مسألته يعني خطيرة ولكن ليست هي الأشد خطورة الأشد خطورة يتبين من قوله بيان خطر داء العجب خطر داء العجب عظيم فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسباب الكبر ومن الكبر آفات كثيرة لا تخفى وهذا يعني واضح وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى إهمال الذنوب يعني العجب, العجب أو الكبر مع الناس والعجب أو الكبر مع الله فمع الناس واضح بطر الحق وغمط الناس أو الخيلاء على الناس والاغترار بالنفس وفيه ناس كثيرة جدا يعني بيدخل في أمور كبيرة برأيه وإنه مقتنع جدا إنه هو فهم كل حاجة ولا يسأل ولا يستشير وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى إهمال الذنوب ونسيانها إنه بيعجب بعمله الصالح فلا يرى لنفسه ذنبا بل يمن بعمله وأرى أنه مقبول فلا يحدث للذنوب توبة ويستعظم أعماله وطاعاته ويمن على الله بفعلها والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ وده أخطر حاجة يعني ممكن واحد ينصحه لوجه الله فلا يسمع النصيحة بل يرد على الناصح أنه يسيء الظن به وهو مش فهمه صح أو هو بيحسده يعني ظالم هذا شأنه المعجب يعني للأسف اللي عايز يعرف هو عنده عجب ولا لا يسمع النصيحة يجد أنه بريء من التهمة وعنده مبررات والتهمة عند الناس لأن الناس مش فهمين صح وهما يعني اللي فيهم وفيهم وفيه دي يعني إيه؟ علامة علامه للعجب لوجوده ولخطورته علاج العجب على الجملة علاج كل علة هو مقابله سببها بضده يعني نقول علاج الرياء علاج الكبر علاج العجب علاج الشح علاج كذا يعني العلاج ده ما هوش امر كده موصوف انت بتاخده انت بتعرف ايه اسباب الداء فلما تفهم الاسباب وتعرف خطورة الداء فبتمتنع عن الاسباب المؤدية الى هذا الداء فيكون ذلك العلاج وتقوي جانب التقوى فيكون ذلك التحصين فعلة العجب الجهل المحض اي جهل العبد بنفسه وبربه عز وجل فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فالعجب إما بالعلم أو بالمال أو بالنسب وكل ذلك أي المال والعلم والنسب بفضل الله عز وجل ومنه أو ومنه قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. فإذا رأيت الفضل والمنّة والحسنة والخير من الله ورأيت العيبة من نفسك فاتقيت العجب أما إذا رأيت الحسنة من نفسك أصابك العجب والغرور أقول لكم يعني مسألة صعبة جدا نشوف من اللي يحلها وهي يعني مثلا بسماء مثلا يوم مفيش واحد خلص يعرف يحلها وواحد يحلها أول ما يحلها يحس أنه ذاكي وأنه بيفهم يجيله ده الأحساس دي على طول مش يحس أن ربنا فهمه وأنه زيه زي الناس الموجودين دول كلهم لا يحس أنه متميز عنه طب أنت متميز إزاي؟ أن ربنا ميزك ما هو ربنا خلقك وخلقه فلابد أن الإنسان يفطن إلى هذه المسألة إن هو أول ما بيبتسم وبيفرح كده دسم العجب يعني بيفرح بنفسه وينسي بالفضل والذكاء والفطنة لنفسه ويرى نفسه كذا وكذا وكذا وبعدين يقول بقى ده من فضل ربنا إنما الأول كده ما بيفتكرش ألا نفسه فهذا هو العجب قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا والعبد مهما بلغ في العلم والعمل فإنه لا يدخل الجنة بذلك إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته يبقى مهما كان العمل بكل الصفات لا تعجب به لأنه لا يبلغ أن ينجيك أو يدخلك الجنة وفي الحديث ما منكم من أحد ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني لازم لازم لازم لازم تكون عارف وعلى يقين إن لربنا هي لك يوم القيامة أكبر من عملك بكثير جدا ما فيش نسبة وأن الله لو ناقشك الحساب عذبك. لأن الله تعالى فضله عليك عظيم فلو سألك عن النعم أو سألك عن الواجبات أو سألك عن يعني القيام بما أوجب عليك على الصفة التي تنبغي كل هذا من نقش الحساب هلك فلا يستطيع أحد أن يوفي الله حقه أو يقوم بحق شكر نعمة الله وفضل الله عليه إذا فالنجاح بفضل الله ورحمته فالإنسان يعمل ولا يعجب بعمله ولا يمن به وقال بعضهم لا تغطر بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا والعجب يحبط العمل من المحبطات ومن موانع القبول, القبول ولا تأمن من الذنوب يعني أنت لو أعجبت بالعمل يخوفك العجب لأن العجب ليس من أمرات القبول الوجل هو اللي من أمرات القبول والفرح بفضل الله فرق بينه وبين الفرح اللي هو العجب فرق دقيق قوي أن الفرح اللي هو العجب أتلاقيك فرحان بنفسك حس أن أنت يعني فيك خير وإنه منك والفرح بفضل الله هتحس أنت صغير قوي وإن ده نعمة بتورث التواضع يعني لما أنت تحس أنك فرحان بفضل الله ما تلاقيكش إيه صدرك متسع كده ومنتفخ هتلاقيك متواضع ومشفق لأن نعمة كبيرة وإنت ضعيف فبتحس كده إن يعني كيف تشكر هذه النعمة وتحافظ عليها وتدوم عليك؟ فالفرح بفضل الله أمرته التواضع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان متواضع وكان إمام المتواضعين لأن هو أعلى الناس منازل. فهذا الفرح بفضل الله الأمر عليه التواضع. إنما الفرح بالنفس أمرته يعني الغفل والغرور والعب مهما قال اللسان يعني الحمد لله والله فضل الله علي وأنا وأتكلم مهما كان سنتحس منه أنه مغرور وهو حسس من نفسه أنه هو متمكن وأما المال فقد قال الله تبارك وتعالى عن قارون لما قال إنما أوتوتو على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة أنت تفرح بالمال طبعا نقول لك على حاجة أنت ركب في السفينة ومعك سندوق السندوق ده فيه مال من أنفس أنواع المال وسندوق يعني حديد محكم ولأنه فيه حاجات غالية جدا يعني والسفينة بتغرأ وإنت عايز تنجو وفي خشبة هتنجيك والصندوق والسندوق هيغرأك هتسيب السندوق وتمسك في الخشب أين هذا المال لا قيمة له طيب ما هو كده كده أنت سايبه وكده كده لا يبعث هذا المال في الآخرة في الآخرة دينار ودرهم في؟ ما الفين الدهب واللؤلؤ والياقوت والمرجان فين الحاجات دي طب فين التشطيبات العالية دي والستاير والحاجات دي فين هتبعث في الآخر الحاجات دي؟ لا مش هتبعث طب الزينة الجميلة أو دي اللي في الدنيا دي برضو مش هتبعث طب العربيات اللي هي الفخمة دي برضو مش هتبعث طب كل اللي على الأرض ده الغالي أو ده ولا له قيمة ولا يبعث ولا له قيمة خالص ولا جناح بعوضة ده ده كله تراب تراب الجنة حسن منه فاخد بالك مش الجنة لا التراب بتاع الجنة حسن منه يبقى ده كله ملوش إيمة هتعجب به ليه الناس فقراء ضعفاء فقراء إلى الله لا يستغني أحد عن الله ضعفاء العبد ده ضعيف جدا جدا جدا هو الملك والجنود الملك بيموت الجنود ما تقدر تمنع عنه الموت ويصاب بالامراض ولا ولا استطيع ان يمنع عنه هم بيعملوا له علشان يكتشفوا لو كان فيه مرض وبيعملوا وقايات ولكن بيصاب بالمرض فالعبد ضعيف حتى اتزانه هو لا يملكه ضغطه كلى الكبد هو لا يملكه وذليل ليس عزيز لأنه لا لا شيء من ذاته وإنما هو ذاته كل ما فيه من صفات إنما هي من خلق الله تبارك وتعالى وهو مخلوق ضعيف وكان الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف وإنت واحد من الناس يبقى لما توقن بكده يبقى مش هترائي أحد لأنهم ضعفاء أذل فقراء هترائيه لي مش هيعمل لك أي حاجة ومش هتعجب بنفسك لإني ليس منك شيء ثم ندخل في الموضوع الذي نختم به هذه الدروس وهو التوبة نعمة التوبة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحة وأن يتوب علينا اللهم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم لنا التوبة هي الرجوع إلى الله التوبة من الذنوب بالرجوع إلى علام الغيوب وغفار الذنوب ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها وقال الله تعالى واتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تقول فتوبوا لله جميعا يبقى الكل داخل تحت هذا الأمر الكل لازم يتوب فهذا يدل على أن الجميع مأمر بالتوبة ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فالتوبة مراتب التوبة مراتب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وهو أعلم الخلق بالله عز وجل والتوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. ولاها شرائط، فإذا كان الذنب في حق الله تعالى، فشرائط التوبة ثلاثة: الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة. وفي شرط في القرآن، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، فهذا شرط اللي هو العمل الصالح بعد التوبة. يعني ده من شروط التوبة إن الواحد يعمل صالح. فالندم لا تتحقق التوبة إلا به ولذلك اللي كان عنده حاجة حرام واحد كانت تلفزيون الأول ففيش أي حاجة أي علة غير الشيخ الشعراوي يقول لك أنا بجيبه عشان الشيخ الشعراوي طيب وبعدين هو بيقول أبيعه ويقول له أنت هتبيعه إزاي ده الناس هتستخدمه في المنكر فهو قال لك قبل مسأل أروح أبيعه الأول فيروح يبيعه وبعدين يسأل يقول أنا كان عندي تلفزيون وبيعته يعني عنده حاجة هتستخدم في التعاون على الإثم فيبيعها قبل ما يسأل خايف يقول له حرام فما يعرفش يبيعها يبقى ده مش ندمان يعني ما يجي يتوب مش هتلاقي ندمان فلا بد الندم يعني الندم يعني يبقى عنده حقيقة كده إنه لو ايده لو لو بايده لو استرجع الامر ثاني ما يعملش الأمر ده يعني هو حط المال في جيبه واتسرق ندم نرجعه تاني نقول له تعالى من ايه نعيد المشهد تاني مش هيحطه في جيبه او لو حطه هي ايه هياخد باله منه كويس لانه الندمان فعلا فلازم ان الواحد يكون ندمان على الذنب مش يستغفر ربنا وهو خلص بقى وخد حظه فما يبقاش ندمان لا لازم يكون ندمان على الذنب ناشي؟ يبقى لو كسب حرام وسأل وقالوا له ده يعني الفلوس ديا يعني انت تبحلك وما هيش مكسبك وكذا فما يحسش أن فيه ندم لوجود المال لا لابد من الندم على الزمن ندم تشعر به أنه ليته لم يكن ولو تمكنت وجاءت الكرة لا تقع في وقعت فيه ولذلك صدق الندم الندم توبة فصدق الندم سيمنعك من أنك ترجع في الزمن بتاني الشرط يبقى الندم الإقلاع فمستحيل طبعا أن الواحد يتوب وهو مباشر الذنب زي اللي بيشأل سجير قال ربنا يغفر لي فهو ده لابد من الإقلاع والإقلاع عن الذنب ده شرط من شروط التوبة إنما اللي مقيم على الذنب ده لا ينفعه الاستغفار لأنه كالمستهزئ بربه الشخص بيستغفر الله يبقى أقلع عن الذنب ويسأل الله أن يغفر له سابق يعني خطئه وخطئته وشرط الثالث العزم على عدم العودة فلازم يعزم على ألا يعود إن في ناس عندها ذنوب في الشهوات يبقى ندمان بعد قضاء الشهوة في الحرام ندمان بس ندمان بتحصر على نفسه وهو عارف أنه يرجع تاني مش عارف يأزم على عدم العودة فده لابد من قوة الإيمان ان, أن يزيد إيمانه وأن يصل إلى صدق العزم في عدم العودة وصدق الندم على ما كان منه من الذنب فالمقصود إن هذه الشروط لازم تكون واقعية محققة حتى تقبل التوبة. أما إذا كان الذنب متضمن لحق آدمي، فيزاد عليه أنه يصلح أنه يصلح ما أفسد ويسترضي من أذنب في حقه. لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه من كان لأخيه عنده مظلمة. من مال أو عرض، فليتحلله اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، والحديث رواه البخاري. فالتوبة من المظالم، فإذا كانت المظلمة في حق أدمي في العرض غيبة أو قذف، فهل يشترط إعلامه؟ الحقيقة لا يشترط. يعني خدها كده ايه يعني عامة ما تقولش لان انت لما بتقول يعني ما بتضمنش ان هي تجيب نتيجة يعني حسنة يعني ممكن تتسبب كما قال ابن تيمية ان الاعلام مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة وما كان هكذا فان الشرع لا يبيح أنت غلط في واحد عايزه سامحك مسألة العرض غير مسألة المال مسألة المال مهمة جدا لازم تقول وفي واحد عايز يتصدق وصاحب المال موجود ما هو ما ينفعش لأن صاحب المال موجود أنت لازم تديله المال إنما تتصدق عنه إما يكون هو مش موجود ولا حد من الورثة ولا أنت عارف توصله فأما العرض فأنت أذنبت وهو يأخذ منك إيه حسنات أو تحمل عنه ذنوب فتيجي على الذنوب اللي أنت تحملها استغفر له وعلى حسناتك اللي هو يشيلها يعني يأخذها منك اعمل حسنات له تدعو له بظهر الغيب تثني عليه في المجالس التي عبته فيها بس بالصدق تتكلم عليه كلام حسن وهو فيه بدون مبالغة تتصدق عنه صدقة عنه تصوم كفارة ان هو الصيام ده لك في حسناتك إن هو ياخد منك حسنات يوم القيامة فإن أنت تعمل حسنات لهذا الشخص بالدعاء أو الثناء أو الصدقة أو الهدية أو أي شيء تعمل فيه معروف يصل إليه في الدنيا وتثني عليه وتدعو له وتستغفر له يبقى كده أنت بتوفي توفي حقه وأما المال لو الإنسان اغتصب مال فعليه أن يرد المال وإن تعذر عليه لجهله بأصحابه أو انقراضهم فيتصدق بتلك الأموال عن أربابها يبقى اللي أخذ مال ما رح يتصدق به هو صاحبه موجود نازم صاحبه أولى ولم يأذن لك يبعته له في ظرف يبعته مع واحد يقوم حطه له في الباب في ظرف المهم المال يوصله وكان شغال عنده وكان إيده تمدت على المال وهو يعني محرج المهم المال يوصل لصاحبه المال يصل لصاحبه وهذا أمر يعني أنا أرجو أن يكون في الواقع حدث أشياء مش مثل هذه الأشياء فصاحبه بيدعيله يعني بقول يعني ربنا يغفر له يعني في واحد بعت لواحد رسالة فيها تقريبا مثلا خمسين جنيه او حاجة وقال له ارجو انك تسمحني في لحظة ضعف انا يعني إيه اخدت المال ده بغير حق فدعال ربنا ان ربنا إن يسامحه وحس كده ان انسان ده تائب واما التوبة في المعاوضة المحرمة كقبض العوض البيع خمرة وبياخد فلوس بقى سجاير وياخد فلوس شاهد زور وخد فلوس العاهرات اللي يأخذنا مال على الزنا فهل التائب يجي اللي هو كان بيبيع خمرة يرجع الفلوس للناس أو المرأة دي ترجع الفلوس لهؤلاء فنقول ما ينفعش ان انت تجمع له بين الفلوس وبين المعصية لان هو اشترى خمرة وشرب الخمر ودفع الفلوس هو بيدفع الفلوس وبدفعها برضى بإرادة وبرضى فلما تدي له الفلوس يبقى شارب الخمرة وخد الفلوس يجيب خمرة تاني وانت لا يحل لك المكسب الحرام فأولى شيء انك تتصدق يبقى اللي عمل محرمة يتصدق بهذه الأرباح المحرمة لا يستحلها ولا يردها لصحيب يوجر على التوبة اللي هو بيتصدق ده لأنه تاب وبيتخلص من الحرام الترك ده التوبة دي أن الرجل اللي قام عن المرأة ده كان حسن كبير نعم واحد يكون عنده مال حرام وأم جاي على مال حرام ده متصدق به توبة إلى الله ده لعل له أجر عظيم جدا لأن هذه توبة عظيمة أنه امتحان عظيم جدا يعني. السؤال إذا تاب العبد هل يرجع إلى ما كان عليه من الحال قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليه السؤال ده يعني ممكن يكون له أوجه حسنة نقارن بين اثنين يبقى السؤال مالوش لازمة يعني الواحد ما عملش زنب واحد عمل زنب والعمل عمل الزنب تاب والتاني ما عملوش خالص لم يقع في الزنا ولا شرب الخمر هو متدين واحد, واحد وقع في الزنا وشرب الخمر ونسأل الله لنا ولكم العافية والمغفرة والستر فأيوهما أحسن المقارنة دي مالهاش لازمة لأننا ما نعرفش نجيب شخصين ونثبت الصفات بينهم من كل وجه فنخلينا في الشخص الواحد الشخص الواحد ما لهش دعوه بغيره هو عايز يعرف هو كان انتكس وبعدين رجع تاني طب هو لما يرجع تاني يبقى أحسن من الأول والله ده أمر مفتوح وأمر ممكن وكونوا نيرجع أحسن من الأول ده كلام سيدنا ابن تيمية شيخ الإسلام أن من التائبين من لا يعود إلى درجته ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذم وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطية بل في واحد كان طيب كده وبيصلي ويعني إنسان كويس بس هو مستواه في الحسن يعني يعتبر عادي مسافر برة ووقع في الزنا ووقع في الزنا عايز يسلم نفسه وقام عليه الحد والعلماء ينصحوه واستر على نفسك وانت من عيلة وكذا فحفظ القرآن وبقى ايه يعني عايز يرضي الله سبحانه وتعالى وفي ناس من ايام الصحابة يعني سيدنا حزيفة مثلا في غزوة بدر رد كلمة كده على الرسول قال يكفرها عني الا الشهادة وما تشاهد في, في اليمام وفي واحد أساء لأمه أو لأبوه وبعدين مات فمش عارف يسترضيه فعمل يعمل لهم حسنات ويذكرهم بالدعاء ويعمل لهم عمره ويكتهد جدا في أنه يكفر عن هذه السيئة فكلما ذكر الذنب كلما إيه تحرك إلى الله تبارك وتعالى أكثر بالطلاعات فده ممكن يكون حاله بعد الذنب أحسن لأنه بيخوفه كان الأول عنده أمن فأصبح بعد الذنب عنده خوف والخوف ده بيحمله على الإخلاص وعمل الصالح التوبة النصوح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوبى مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يعني التوبة كما في الحديث قال الله عز وجل وأنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فالتوبة لا تؤجل, لا تؤجل لا تسوف فالتوبة تشمل جميع الأوقات الليل والنهار فأنت لابد أن تبادر بالتوبة وهذا يفهم من قوله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فالله تبارك وتعالى يداه مبسوطتان بالرحمة والوقت كله مفتوح للتائب يرجع إلى الله تعالى فمن أساء بالنهار فلا يبيت على المعصية وإنما يبيت على التوبة ومن أساء بالليل فلا يصبح عليه النهار بالمعصية لأن في ناس بتصفر بالليل في المعاصي وتنام بالنهار هو قبل ما ينام يرجع إلى الله ويتوب إليه وعن أبي ورارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه والحديث رواه مسلم وهو له معنى هذا المعنى هو كما أفهم أن الله تبارك وتعالى واسع الرحمة حليم وقد أمهل العباد وهذا يشير إلى معنى صحيح أن المسرف يمنعه من التوبة طول العمر في الذنب فيكون له هذا الحديث الجواب على السؤال يعني واحد عنده ستين سنة وفي ستين سنة ولا يعرف الصلاة ولا يعرف المسجد وكان بيكسب من حرام وكان بيتاجر في المخدرات وكان كل حاجة وبعدين فواحد جاي يعني في أي مناسبة أي كلمة هو بقى ضعيف وبعدين فواحد بيعرض عليه التوبة بيعرض عليه التوبة يقول لي أنا أنا أنا بعد ستين سنة وربنا يتقبل مني وبعد إن أنا ما كنتش أعرف ربنا خالص وبعد وبعد وبعد فنقول من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وكذلك قبل الغرغره فهذا بيقوي رجاء المسرف على نفسه في المعاصي يا عبادي الذين أصرفوا على... قل يا عبادي الذين أصرفوا عن نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أما إن الواحد يسوف التوبة هذا من الجهل ومن قلة العلم بالله لأن التائب اللي هو عز يعمل الزم وبعدين يتوب في حاجة مهمة جدا لازم يعرفها إن هو قبل ما يتوب لازم ربنا يتوب عليه الأول فيجيبها منين دي بقى لو هو بيخادع وهو مش يعرف يتوب إلا إن ربنا يتوب عليه الأول أنت تعرف أن ممكن واحد يزعل منك وبعدين يقفل عليك الباب ما تعرفش ترجع فأنت تتوسط لحد تقول له يعني خليه سامحني أنا عايز أعتذر له وقول لك هو مش قابل منك عزر فمش فتح الباب فالتائب ده ما يعرفش يتوب أصلاً إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى فتح له الباب فدي حاجة تخوف. يبقى الإنسان ما يمكرش ولا يخادع لأنه بيخدع نفسه أي ده سؤال مهم جداً التوبة النصوح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يبقى دي ملحقة بإيه؟ بأن تطلع الشمس من النصح في التوبة هو تخلصها من كل غش ونقص وفساد نبقى ما هي التوبة النصوح النصح في التوبة هي تخلصها من كل غش ونقص وفساد وقال الحسن هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود فيه وقال غيره أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن وقال سعيد بن المسيب توبة النصوحة تنصحون بها أنفسكم يعني لا تغش نفسك وقال ابن القيم النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء الأول أن عم جميع الذنوب يعني ما تتبشي من ذنب وتترك ذنب يعني متأكد وحدة بتصلي وبتقع مثلا في الغيبة وحدة تانية بتصوم وما بتصليش وحدة تتقي الله سبحانه وتعالى في مثلا الأخوات في المسجد ولا تتقي الله في الجارة التي جارتها في السكن وهكذا التوبة النصوح يا الإنسان يقبل على الله عز وجل بالخشية فيتوب من جميع الذنوب لا يقيم على ذنب تعميم الذنوب الشرط الثاني اجمع العزم والصدق عليها ما يكونش عنده تردد يحس كده فيه يعني ايه ضعف فيها يكون عنده عزم قوي صادق الثالث أن يخلصها من الشوائب والعلل يعني تكون توبة خشية لله تعالى لأن في ناس كثير بتوب لإنه خلاص ما عادش إيه ما حدش لوف الزم فبيتوب بقى يعني إيه؟ ولذلك لما يمتحن بأي قدرة يقع في الذم فالتوبة أن ت أن يكون الحامل عليها خشية الله تخلصها من الشوائب والعلل وإيقاعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرغبة مما عنده كمن لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه ورياسته والحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهروب من ذمهم لألا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه يعني في واحد ما كانش بطلع الزكاة مثلا فلا مصيف بتصيبه فهو تاب بس هو تاب خوفا من الله وفي واحد كان بيغش اللبن والبقرة مرضت فتاب ما عادش بيغش اللبن طيب لو أمن واحد كان بياخد ربة وهو بياخده يعني ذكر بالله فلم يتذكر خوف فلم يخاف وبعد ما خده بيخرب الدكان بتاعه بيخرب فتاب فهل يا ترى هذه التوبة نصوح يعني من خوف الله ولا لو عوفي والأمور مشت معاه يستمر في الزنب فهو يقول يعني لازم تكون التوبة الباعث والحامل عليها خوف الله والرغبة فيما عنده فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا توبة النصوح توبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة بعدها توبة قبلها ثم تاب عليهم ليتوب يبقى تاب عليهم أولاً ليتوبوا والتوبة بعدها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يعني يقبلها الله تبارك وتعالى خاصة أنت ما بتعملش حاجة أنت ما بتغلط في الدنيا وانت ركب سيارة وكسرت فنوس وانت غلطان مية في المية وانت فقير فنزل بتقول له سامحني يعني هو لحق عندما بتطلب منه العفو فالعبد أفقر من ذلك فبقول يا رب اغفر لي يعني هو مذنب فبقول يا رب اغفر لي وربنا له حق يعني لو عذبك وما غفرش لك حقه سبحانه وتعالى يعني انت بتعمل ايه انت بتعمل الزنب وتقول يا رب اغفر لي يا رب انا غلطان اقر اعترف ابوه لك بنعمتك علي وابوه بذنبي فاغفر لي مش هيدي التوبة فربنا له حق عليه وأنت تسأل الله أن يسامحك أن يعفو عنك أن يغفر لك فأنت ترى في الدنيا أن هذا الأمر صعب جدا على الناس أنه واحد يبقى له حق يعني أنه أنت واخد فلوس من واحد وبعدين ما معكش فبتقول له سمحني أقول لك أنا يعني هصرفها منين دي مش عايز يسمحك عايز له فقير زيك إنما ربنا غني والغني الكريم سبحانه وتعالى فالتوبة أن يقبلها الله منك يعني يقبل منك هذا الاعتذار يبقى لازم يكون الاعتذار ده صادق اتهام التوبة اللي هي التوبة اللي المغشوشة التوبة المعلولة علامات ان التوبة مش نصوح ضعف العزم في في ترك المعاودة يعني ايه حاسس انه هيقع في الزنب تاني والتفات القلب الى الزنب يعني بيحني اليه ومن علامات التوبة المعلولة وثوق من نفسه بأنه قد تاب يعني خلاص نسي بقى كأنه قد وقع منشورا بالأمان ما حدش عنده وجل ولا خشية وجمود العين واستمرار الغفلة ولا يحدث عملا صالحا نقول لا علامات التوبة المعلولة علامات التوبة الصحيحة وعلامات صحة التوبة أن يكون بعد التوبة خيرا مما خيراً مما كان قبله يبقى ده علامة, علامة لصحة التوب كما ذكرت إنسان وقع في ذنب وصار بعد الذنب خيرا مما كان قبله لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين فخوف مستمر إلى أن يسمع قول الرسل ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف ومنها انخلع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال تقطعها بالتوبة ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه ومنها كسرة الخاصة يعني المرأة اللي وقعت في الزنا وأمرها تعرف وتزوجت وهي معروف أن هي أخطأت واحد تقدم لزواجها يستر عليها تفضل عنها مكسور برغم أنها تابت فالمذنب يفضل مكسور الكسرة دياً وهي استعظام الذنب في حق الله تعالى يعني الواحد يفضل كده يعني آسف ومنكسر لله عز وجل إنه بيرى نعم عظيمة كل ما يفتكر كده إنه كان جاهل وجريء على حدود الله وأن الله حليم وأمهله ومن عليه بالتوبة يزيد هذا الانكسار إلى الله تبارك وتعالى فهي كسرة لا تحصل إلا للمذنبين المذنب لأنه كان هالك وكان يعني معادي ومحادي لله فلما من الله عليه بالتوبة يعني كان يستحق الهلاك والعذاب فيفضل منكسر لله سبحانه وتعالى فاجتمع في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع تنفع العبد بل هي أنفع شيء للعبد لأنه بتكسبه التواضع والوجل والإشفاق وأسرار التوبة يعني لها حكم وأسرار أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على النفس بالذنب وأن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشيئا يعني من أسرار التوبة إن بتجعلك تعظم الله سبحانه وتعالى والثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها ولو شاء الله لعصمه منها فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة ومشاهدة الأسماء والصفات مثلا يعرف عزة الله في قضائه يعني أنا بأعتبر كده للإخوة المتدينين بل المسلمين جميعا كلهم يعني يقول لك والله أنا نفسي ما عصاش ربنا أبدا ما أنت بتعصي ربنا إزاي فدي عزة الله في قضاء ربنا سبحانه وتعالى قضى كل ابن آدم خطاء ولولا لم تذنبوا لذهب الله بكم فهذه العزة بتغلبك وإنت لا حجة لك يعني أنت مش مجبر على الزنب بس تشوف عزة ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنت محجوج ومذنب ومقر بالذنب ولو عذبك الله على الذنب ما ظلمك وإنت منتش عارف توصل لدرجة أن اسمك ما ايه ما تعصش ربنا أبدا إن ربنا بيعصمك من أمر أشد من الذنب هو العجب ابن آدم مش زي الملائكة ابن آدم ده لو ما وقعش في المعصية ممكن يهلك العجب يبا زي الشيطان كده ومنها شهود عزته أيضا في قضاء أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة فنقص الذنب وذلته يطلع العبد على مشهد العزة يعني عزة ذل العزة والجبروت ومن أسرار التوبة أن تعرف بر الله في سترها عليك حال ارتكاب المعصية يعني في الناس بتعمل المعصية وهو بيعمل معصية يعني لو فوج إنها يحصل في أمر الأمر ده فوق طاقته إنه يكتشف أو يتمسك ممكن بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى شربنا ستور يعني سبحان الله أن يعرف بالره سبحانه في ستر عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلق ومنها شهود حلم الله في إمهاله راكب الخطيئة ولو شاء لعجله بالعقوبة ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر إذا اعتذر وتاب لأن الحق لله ومنها أن يشهد فضل الله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا ومنها أن يكمل أو يكمل الله لعبده مراتب الذل ومراتب الذل أربعة ذل الذات إن أنت يعني بذاتك فقير فلا تستغني عن الله وذل العبودية والطاعة فأنت عبد مأمور وذل المحبة فالمحب ثقير المحبة فإن المحبة ذليل بالذات وعلى قدر محبته لله يكون ذله وذل المعصية فذل المعصية والجناية هذا بيتم مراتب العبودي ومنها أن أسماء الله الحسنى تقتضي آثارها فالله غفور رحيم تواب عفو كريم فاقتضت هذه الأسماء الحسنى المقتضيات أن خلق الله بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم استغفرون فيغفر لهم ومنها سر لطيف وهو في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسبحان الله التواب يعني بتتكرر منه التوبة وهو الذي يبادر بالتوبة ولا يسوف يعني يتكرر منه المعصية فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهذا سر من أسرار التوبة وبهذا ينتهي هذا الدرس ولكن درس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كنت أحب أن يعني أشرحه لكم وليس هناك وقت فبالنسبة لهذا الدرس الأمر بالمعروف أنها المنكر أرجو أن تهتموا به وتذاكروه وتخليك في الفهرس كده يعني أنت هتقرأ الكتاب لغاية درس الأمر بالمعروف أنها المنكر بل أنا أنصحك أنك تقرأ الكتاب كله بنية الاستفادة بنية الاستفادة أنه كتاب تربوي إن هو بيزود إيمانك ويزكي نفسك بما فيه من من العلم وهذا الكتاب له بركة خاصة كتاب البحر الرائق هذا يعني نسأل الله نجعله يجعله في ميزان صاحبه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد فأنت يعني تهتم به وبمواضيعه وبالنسبة للامتحان فأرجو أنك يعني تركز على بعض المواضيع تركيز يعني كبير منها أحوال القلوب وأقسمها وهي رقم 6 وأسباب أحوال القلوب وأقسمها والعنواني اللي تحتها دي 7 أسباب مرض القلب وسمومه الضرة نعم وأنا بقرأ بالفئر سوا أحوال القلوب وأقسمها وبعدين أسباب مرض القلب وسمومه الضرة اللي تحتها بقى الفضول كذا وخاصة الغيبة وال... ورقم تمانية أسباب حياة القلب وغذيته النافعة ورقم عشرة نعم رقم عشرة ده الرياء هم؟ من قلت ثمانية أسباب حياة القلب وغزيتين نافعة موضع وأنا هو تحتيه تفرعات. طيب ما تاخد مني الاسم وخلاص مش لازم الرقم يعني أنا بقول إيه بلاش الأرقام خليك في الفهرس أحوال القلوب وأقسم ماشي كده أسباب مرض القلب وسمومه الضار أسباب حياة القلب وغزيتين نافعة. خلاص كده العناوين دي واضح عندكم داء الرياء والكبر والتوبة التي ذكرناها اليوم وأأتي سؤال من درس الأمر بالمعروف والنها المنكر اللي احنا ما شرحناهوش بس هيبقى اختياري يعني هيجي لكم خمس أسئلة هتختار أربعة ففي سؤال في موضوع الأمر بالمعروف والنها المنكر لأهميته معينس اللي يذكره ممكن يجول إيه السؤال ما هو ده العنوان الباب ما هو العنوان الباب الباب ده اهتم به إلا أنا ذكرت العنوان الرئيسي ده. لا الأسئلة لما أقول لك مثلا اذكر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على كذا مش اللي في الكتاب كله يعني تذكر الآية وحديثين مثلا لما أقول لك بين مثلا إيه ما هي أهم علامات التوبة المقصوبة التوبة ما المقبولة برضه ممكن تذكر لحالتين ولا ثلاث يعني مش لازم تذكر لكل حاجة اللي حصل مولك بين بالأدلة يعني أقصد يعني إيه إنك تذكر أدلة تبين ولا ولا أقصد كل ما وجد في الكتاب وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد وآل والحمد لله رب العالمين.